يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَامًا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ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 وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِي الْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 دَرَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ ذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ. He said, Lord, if I have forgotten my soul, forgive me and forgive me, because he is the Most Merciful. He said,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 قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ قَامَتْ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِيًّا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ أُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تَالَ He said, we حَتَّى not الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّرِينَ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين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 نَسْتُنَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُضِ الْوَلَدْ خَفِيْنَكَ مِنَ الْأَمِينِينَ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 وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ معي يَرِدْ أَن يصدقني فَأَرْسِلْهُ مَعِي أن يصدقني إِنِّي أَخَافُ أَن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بأياتنا فَلَا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي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 طيني فجعل لي صرح لعل لي أطلع إلى إله موسى لعل لي أطلع إلى إله موسى وإنني لا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 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ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 هدا ورهمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا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 ومن عندنا قالوا قالوا لولا اوتينا اسلاما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما تبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعوا تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون تَرَوْنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا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 وقالوا إن نتبع الودا معك نتخطف من أرضنا أو لم نمك كلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يَكُم بِضَيَاءَ إِن أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إله غَيْرُ الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وانسر هَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفعلون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 ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين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 إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها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 واصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّا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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك